الشرعيه بالقوتين وقال اقريامك وافهمني تماما يعني قول لي ايه انا بقول لك لا هو العقل كله اقرا كتابه له ان انت خف واثق ان اذا الدنيا والقدس دي باختين مثلا في تفسير القانون 13 مش هي تفسيرك انت بس عامل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 إِنَّ الْإِنْسَانَ مَفِي خُتْرٍ يعني ذلك سوف يتحذر آخرين كُلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وإِنَّ آمَنُوا عِمَانِ خُدَينًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ <تصفيق> عمل طلع ما بيجي كميه عمل في طلع ليه؟ كي شو عنك عنك؟ محمد يعني. ہاں صبر کریں دل میں اپ یہ اس کا بیان نہیں یہ کہتا کہ میں اس کا نہیں اپ نے کبھی بولا کہ اپ پاور لا مشکل اس کا اے وے وے شارٹ کرنا گناہ ہے سبوں پر غالب ہے سبوں کے آنے والے نے یہ کہوں میں سے کیا برابر نہیں داری تحمل ہے سورۃ التكاثر يعني وجودك يكون وجودك مو له وجود يعني وجودك تشفت وجودك خان وجودك هل شكيت انك راح تبدك بتطور صار مع ما شفتها هي ممتاز هيك بس طلعت لي كيف موضوع هذا الشيء اني كره نا خدا نظر آتراکتی دیدید که چه در او بس من سفر کم مال های من سفر کم روگه های من سفر کم و تسکاره ها یا ودیدید که شکر تسکاره یعنی فرسر کم دیدید ما زود که زوریات چه دیدید که زوری مالی یا زوری علمی یا زوری آفنمال زوری خرارتان یا زوری عجیدید بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم انتظار الها يعني من اللي جيت كريم، الها جدار كومي جدار، الها فيها سلة منو كومي جدار، الها كومي عين من اللي كريم، العبادات الأخرى، العمل اللي بدماريكا، وجود دماركة، شيء من اللي جيت كريم، اتكاثر، يعني زو كنا كه، مال الدنيا، زو كنا بنامال، زو كنا بشيكا، زو و نیا خانیا عرضا زوجنها علمه نه شرای علمی دیگه جنیه از اولشون هم ما میگه نجیت کردی که لعمل خاله میگه نجیت کنان روجه دیماشو روجه قیامت اولش اونا اونی نجیت کردند نیست زوجن و کسایت ریکوی مکان کنان چه مال جنیه زوجنها مال جنیه يعني اغلب ایمان ما رو جنیا خدا که مال دنیا نیست و پوشه دنیا رو خودش میکنه باش تو دنیا دو خودش میکنه چنین که هی اغلب جنیا خدا که عمل صالح دوست دار میان مناظره جال خالی که تکه ادعا بدیهی قرآن خواندنی ربطی دیگری دیده جدی کرد نه تنها بر أول دعوان يا إيه منافساتي كبرني، الدنيا أبو بارابو، بارابو يا من فاربو فاربو العالمين كل ديت غتيلاك من ها؟ من خرابا. والحاكم يعني المجهش اللي آخرته، الدنيا كان تاج الاحترامات من وضع خلفه رب العالمة رب العالمة و هدفه العالمين كنا العالمين عمل الصالح فمن في عمل الصالح بورجة مائدة وفي ذلك هل يتنافس بشي يعني ابو شيء غاشب السكان يعني يعني يعني هذا عند حتى hablaré de que todo padre venga de verdad padre madre mía venga de Dios que ha o yo te oro y ya allí deño yo abotena hasta que hasta entonces que andar aquí es que yo no más dar vosotros van a llamar mias nombre la madre de vosotros ah ya ni hasta el meren un gobierno tiene no no no no har digo حتى يوم سواء تفريده هونجي بيسكن هونجي بيسان وقال خلبي هونجي بيسان وقاب ونيا كتو اعترى ان يقوله دنيائي الاب وانترناه موالا دنيائه شبو وقال خلبي بيسان ويقوله ملتر بلا ربعانين كما ولا تنسى ناصيبه كالدنيا ويقوله انياء دنيائي ببكات ويأخو او شاكي بحث سوفيناي من الدنيا بحثي بغاتين خرار بحث كي لديه سوفينا دنيا، هي لكن عملوا بودنيا ب هو باقي هذا يقول، أغلبهم باقي هذا يقول، في في في في عمل في في في وفي الوقت المالي بجي يردلي بفرع لي بذاترة وماليد النيا شابه جرمي تات اذي ماليد النيا واللي في شبه باخرات الريكرة واللي ناكد بعمل الصالح لي بذات الماليد النيا ينقول تاكل شيئا بغاشا تلك وقتها حتى زرتم المقابر، في الدنيا مقبلة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 بل من لحظات اذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستخدمون إني ما كفتك ينسرم وما يعني لانه يمكن ان يكون هناك ملوك في المكان <سؤال> الذي يمكن ان يكون هناك ملوك في المكان الذي في المكان الذي يمكن ان يكون هناك ملوك في المكان الذي يمكن ان يكون هناك ملوك في المكان في ليه كذا؟ بس والله أنا بعقلنا. بس يفهم بس والله بس ليه؟ بس يعني شنو خدري هي ده كذي؟ أبو عالمين سناك هنا مجدي، بقادر. هي مسأكن مجدي كذي. هي قبل عالميني، فينامبر صلى الله عليه وسلم بيجي قبل عالمين مجدي. هي من بحشت جهنم سكن، وعليا منهما. ماذا قلت لي دام؟ هذا قلت له هنا فكرنا. بحشت جهنم. يعني بس هل يهجر كذا مجدي؟ بحشت جهنم. نعم كذا مجدي. بقادر. عندها ادليت لي يقول كانت في 7 دين فانا قبل اسبوعين اللي هي السبت كانت القرآن أكثر معناه القرآن. القرآن لنبيك لنبيك حتى اذا دخلت المحاضره لو حتى حتى دخلت من المحاضره يعني كان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 اه وك ملك الموزه وك ملك الموزه سوف تعلمون عن عندي الوان بحلبون لكنني قوي لنا انني يا ليتني قدمت لحياتي خذين الشكر هو خذين الشكر خذين الشكر هو خذين الشكر هو جيانا اخو خذين الشكر هو جيوانا اخوهم خذين الشكر هو جيوانا اخوهم من ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. جرى فيديو سلام. كلا سوف تعلمون. يعني كون وعمل سوف تعلمون. ایش پایان ندارد. مرقب العالمی هم تحریم می‌بیش که مسکن، عمل که مال جهانی و جوکر نبود سنا، نمی‌جیند کتله‌آقلات. و هم به لقانات جهان جرنجیام می‌بیشی و آقلات می‌بیشی. هاکن آس را که وکیلی، جهانی که، جهان آقلا. افغان تنها جهانی که می‌بیشی آقلات میدیم. میاد که بهیم مثلاً میاد که می‌دونیم آقایونیا و یا جلگ زوری و یا خود آقلا نداره تا اول امکان آقلا چیکه تر دشیری جوی آقلا. نیستیم. نه نه دنیایی نه آقلا. آه؟ آقلم. اول جلگ مال دنیا داره خود می‌یابد. جلگ زشیو کار کننده آغلابی بوشید تبدیل به پشت روز آخود. گرایش خوردن یکی بودی، یکی من با کودک بود، یکی من زنیه ای دو، یکی آغلبه، یکی هم یعنی مثلاً پناه آوروجنی، یکی هم جلا کشی کریم، جلا خورنده کوش کوش کریم، یکی من ولی خیلی دختره، یکی و هندی هم نیست خانی نه، دیواران نه، کفشها هم نیوم، یکی دک فناوری چیه؟ پاییشی نمیگم، یکی هم که نفر نانو تماشای، نانو اللي وهيها غير يعني هو كورونا وبس انا اللي بتراقب العلاج اذا شغله مع فاطمه بده يكون يا خويا هي صاروا هو هل ما بده يكون في اي داتا على البطاقه هذه اللي كنا عم يغشها في امانه بدي اخذوا شيء بالشكا لو شو ما تبعثوا بهالبرنامج شي غلط لازم يوقف لازم نرفع يعني وليي ونبقى نلتزمين يا حرام دين يحكم فيه همونیا فکر کردیا هی، یه علیونیا فکر پوشان و جاکو کی دنیا هست. اینجا هدیه آمریکیه چیه؟ یا آخره و شاید از وی. این شده آمر عقب فردا، آمر شاید و عقب فردا. بوژیمی فکر شیاطینی، فکر پوشان و جاکو. که که مرد پاد نهش هم مو افتگی و نیا شروع کردی چیلو دیو. نهش هم مو افتگی و نیا بودار شوند دل که آنکه هم آدمی که او آخر روی آخلاق و نیک را پوشاند و خود کارمان کنیا دنیا خودش تفریده با. اما بو دنیایی نیه آخر روی آخلاق. وقتی یک ونیا بو کرده بی بو کنش اورژان درست میشه که با حاشیه نیک دنیا 10 ساله میشه که دهای نیم و تشکیل میشه او مرد نیه ماینده جهان مردی نیه که می‌تواند نقل که جهان با حاشیه و جهانه. جایی که رو با أمه الخامة ومنها مشها أمه بحشة أترونيها قبل العالمين الراجئين أتروني بحشة أو دنياة السفر بكم؟ قمشيشك في الدنياة فأنا بدأ عمليا تالي هذا هو وقت راسم بحشة أبل الشيشة من دي العراق لذلك البلد غارغونه تعالي في ذاك الشم كان جا فينا كان مشكله غير هذا مشكله مين اجوب ايارمي في صحراء ليبيا هي من زمان شعبو ياخذ كنيس عمو وشي هذا صار يعني يجادوا في الوسطاء من ومنها من دقي جاي ومنها من ترى ابو خونيك انريكا وكلام هيك بلاست حمله بين جهه هيك عم بوشي هي بسيه ما بدي قول زمان كثير انو خوش آورهی کلمانی و خزانی است. هیچ حمله به نخوشی همه که در م مقابلشیه، مقابل خوشیه و گله خوانزان جیه نخوش برسه. بیچاره کوچی. چون ابرانی که دیگه است من، ونیا ونیا خیلی دیگه زنده است. مخود جنیا از زنده ونیا یک هکاری انجام داد که آموزش داد که به او افرادی شنیم دانه دیعقل. اتام او جنیا براش یک هکار ونیا خود را وفي المدينه الساميه تتحول الى المدينه التي تتحول الى المدينه التي تتحول الى عليه التي تتحول الى المدينه التي تتحول الى المدينه التي تتحول بل المدينه التي تتحول الى المدينه التي تتحول الى لو التي تتحول الى المدينه التي تتحول الى المدينه التي تتحول الى المدينه التي تتحول الى المدينه ولكن يجب ان تتعلموا ان يكونوا يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون هم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون لو تعلمون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون لكن عندما يأخذنا أخذتنا أموال وآخرة الدنيا وآخرة الدنيا وآخرة لو تعلمون علم اليقين يعني هكذا منذ أنه علمك جيسك حديث وآخرة البحشة وبراجبين عرب العالمين وقنابة لكن نتيجة كيف تتخلت منها من الدنيا وآخرة هل أوكي ما لا لا يجي بأي مال. تتعامل طالحناك، أغلب جيران هم غبي. ونرجع مني عمود يا. أما أغلبها هو شو إنما يخشى الله من العلماء. شني أكثر هما خليفة فتح؟ نيل العلم لهم. هو اللي علم خليفة تيجي عشان شو خليفة فتح؟ أنا إقبال ده خليفة فتح بس أنا خايف. أغلب تمجيد كذا وشي هو المكان كان شكله. وهم أغلب عملهم و مال الدنيا وجن مال الدنيا والمناكح عم آخرة دي كناه أنا أعرف علمه والموهبة وشو عم رجع على منادي الدنيا منزوعات ودجاج سكي أو من علمنا أي كعلم هذه علم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 ما هو العلم الذي علمه؟ علمه علمه العلم الذي علمه العلم الذي علمه وفي ذلك المجدين في هذا السبب فيها يجب أن تكون علمي ونوذي وراضي في يوم التكت وكيرا علمي شاعيته وقال بيجي علمي عن المشاعيته لترونا الجحيمة يعني والله لترون الجحيمة هل يجبني في أن تكون علمي المواقع الختم. المواقع في جواب واقع في جواب الختم جواب ختم طبعا محدود من المخدرين فإن ختمت هذه الشيء يوم رأته يوم شوته يا في طبعاً جديح جديح، بس لا تروننا على جهنم بسرينة بسرينة جهنم, جهنم يوم القيامة لها 70 الف سبعون ألف جماعي، مع كل جماعي سبعون ألف ملك. جهنم ألفةاً زاد ملية ترى هذا الشيء أكيد ألفةاً زاد ملائكة أيضاً وقت جديد مشارق كل أمة رب العالمين بيقولها بديني عموماً لا تنسوا أن جات فيها أي عليها هناك ملائكة الدنيا إدار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 إذا والله هذه تكمل الدنيا ونروح في تجارب عملت كل الاوقات ما في انا والله لا ترون في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 بهش میاد یعنی بهش میاد میراد وقتی که مرغی هنر دموشی بوده، اینو آخوشی میکنه. بسونی آموزش کن مرغ که داشته خو خیر وونی اولی آموزش میکنه بعد وقتی که آموزش داده میشه، خورده که بس ملاقات مامی رو وقتی شما، وقتی بس ملاقات میکنی، یه آموزش داده میشن وقتی همونیه ما داد بس ملاقات قال لي مع مارتي يا هر جرام يا نهار وكتتين الله عليه والسلام برادريه دييت حتى في لاباب المدني حتى بقى كده ده ده المدني ورت شبه ده المدني قال لي هنا بقى يتنيروا حتى بقى دي جات بقى كده دي قالوا تكرر او لا تنورين هنا هل قام يجب تأديبه وحسمه كان له هر چیزی را تو تنهودا، از تنهایی هم همگویی دیگه تر می‌شود. چون اون کیو را جرأت عملی صلاح، چیزی که شمردیم اون عمل صلاحی، این هر کم داد الوهال که را جرأت می‌ده، هم ما به خرد کنیم. یک داد شوگری اینه دامن، و آش هم همگویی دیگه تر می‌شود. نیاکو، آن طلای و نیاگیای را هم برای هم همگویی دیگه تر می‌شود. همه ملونی همه خدر کرد و بچه ری پیان بس آواتا بگید آغلبه چون آکم؟ آغلبه دا هر دراجره همه که بگید همه بگید خدر کرد یه دیو نیای قدره احترام روگی چه مال بید، چه خزم چه بلا گفی، اونه همه های دیه همه که شید نیای یه همه که بگید خدره یعنی شید یه قدره یه همه که بگید خدره أي كان الجملة جديدة، يجلس ونعلم الجملة. شو جرى ونيا؟ الجملة وكل إنسان الجملة في عمره أما عملية كذا، ها جديدة. لانك غض على المروف هنا هي رئية السلسة بلن بيغض العالم الى الشيطة الرحية تبا ما قرده كان بها عمل المروضي يسئل عمل المروضي وطالح ونها يبازي ما كعمل عمل اخرابي اخرابي اخرابي اخرابي ونها هل بها المروضي درس قال بس هنا بها المروضي يجاكا لتوفيه ولقد جئتمونا فرادا هذا العالم البرمزاقية ماذا عمل وكلهم آتيه يوم القيامة حربا ذلك دلج جميلة من موشانة وقدر دلج حجرة جميلة اما يوم يصغر مر من اخيره وامه وابيه وطاحبته ودنيه يهماني بسيئة ملوبي لأي شيء اشتاك وزن ما بين مابینا دلتوابه دیال بشید شا مابینا برای دیال برای مابینا خشکر دیال برای مابینا جن و میرا مابینا با اما حمود استهیم ها ما تقرط معاییم افضلات حمود این ها بغیم افر رحمت در این نور داره این هنا چنانید بازی سمید در این در بس عمل ملیگی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 ثم لترونها عين اليقين رب العالمين جلتم ليكم والله لترونها عين اليقين الجهنمين الشيء عين اليقين حافظ شوكه وما لك ما شاهاي من الجهنمين عين اليقين ما هي على البياضوت يعني على اليد ميوتو الله وعلى سيدنا محمد وجاء القران الدفين والقد امامي والقد بني صحه مشترك حبيبك يا محمد صلى الله عليه وسلم محمد عالم الشركه روجت في الشرمونيه حسبت يا رجل من هيك يا على حسراه ايت كيف لما نستنى قدره وكيف عم بتستوت اذا بتفيكو بتجوا بتعملوا نحسره نحسرا تروا اعمال الصالحات روحي رجعت من ال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 الواقوشيات رب العالمين جهنم بهم ولتسالن عن بحث مؤمنيهم مؤمنهم وقاصمهم شارك الحمايه تقلت همان دار اوك صافره يا عبد الله عليه وسلم حديث جابري اول ما يسال عنه يعني العبد يوم القيامه من النعيم الم نصح لك جسمك اول تسجيع الخشوع المهمه مثلا امام اسمك جسمك جونك التوته وقالوا لنا يا مجد انا من نورميا من المال الباردين يا ماتين تمام يا مجدنا افتح يا مطار يا زوجتي يا شباب يا قائد يا قائد يا یک کاشی پنلی رو ترکی آوی اونی آباد باشه. این در همون نعمت اگری. برند الله وارث مکروه دیدار کردی. هر وقت یکی تو یک در جهنم میاد، هیچ نیرویی با آن شخص نمیشه عادت. حبوبکر رابطه نقدی دید امام عماری هیچ دارد کردی. بیامبر خدا الله وارثان دست عبادی و عظیم ناخودکری را دشمن کوچی ندارید. در کی است و در کی عظیم خیلی راحتی آن نگری میان. سوال آرزوالله، آخر جنات جواب داره. در کی امید دارید؟ در کی این مال نتیجه آمده نداریم. میتونیم. که آن با کاهتن لیکن با جاوشی که همچین اینه داره یه از اینها داریم. آیا در کی امید داریم؟ هر دو در کی امید داریم؟ شو نمرو الله علیه و و ابو بکر عمر عظیم ناخودکری که دلیلی از کانفایی جن مالوی و چه جنوی او پیامبر الله علیه و سلم صحابی صحابتیه دیگر یه نکته اینه که دیکه دیکه پیامبر الله علیه و سلم پیامبر اشیا بگوییم که اسلام تسمونه اسلام الله اشیا اولشیانو پذیر میکردیم چیزی مانده که به بیش میگذره تو رو یه تو ما رو یه نخوریم هم دروغ ماند هم صحابان از و بیای افرود مجنده و دیگه چشم من من خدا تنیمده و دل کیفولی الله علیه السلام به صحابی را سیم می‌دهیم. شو برو اولیشیگی اولی بکن حساب. اول کسبان بیشتر کنم اعتقاد کسبان دارم. فرما و خرستار و اسیرت نه نه آه بیت خریک است نه ما هر سلامتی داره. تو یادداهنی افرازانه، یه جورایی خریشی میل داره. من گیمینی، من میستگیرم، من میگیم که چه کسی میتونه جلویی؟ گربشونیم شدیشی کسی، مازناتو، که امروز فاوتنم، یه وقت، از چیزی که خودش دلشون حیوانی. از چیزی که حیوانشیه، از چیزی که امروز فاوتنم تو یه کمر حلوقه. یکی از گربشی، چه شیرهایی، چین آویینه، دوستشون یه تقيل او خالنا كان في امبارح ساعه امس قلت لي واو بشكي امبرينا صلى الله عليه وسلم قال لي اني قيامبري صلى الله عليه وسلم بدا ابو بكر وعمر بن الخطاب بيقول لك ام هاتنا مال درك في الدنيا رب العالمين سي افنى ما كان اقوى هذا ما لكن انا من زمان ان النعي اذا بقي ماتي تدرون انت كره ابن محمد صلى الله عليه وسلم قلت لك جس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 برنجم آفتاب میاد، اما اغلب ایوماست. یا و اغلب همه رو دیشب خورم آب و کسب آب. چه اطلاعاتی من؟ من تا امین تا وقتی بودیم که دیگر و هیکان نیجیدم، دیگر آب و کسب آب نیجیده کرد. میاد، هم هر چی آدین، آشن آدین. نه آر نه اونه دستی تکا خوبه خو این قیموانیا به سین میریم حتا سار ا Laure نبانیا صور ایچون نوحی خانه تایجوند هم هل که این ما لونیا چون سنه ما عادش ضاید حوارود یعنی همه ایک خارن و یو کهkalو ANG یعنی سأ که خانه اینجی منی هم سین روزی راضی هم ہیں آنین کو ووانیا با زیر روزن نیم و بالتر هم رضی crem لانه يوم يجب عن يكون من من هناك اشياء من هناك اشياء من هناك اشياء من هناك اشياء من هناك اشياء من من هناك اشياء من هناك اشياء من هناك اشياء من من هناك اشياء من هناك اشياء من هناك اشياء امعایب جلویی کلا، امتحانی عمتان یا تقریبا، خارند او بتا و خارند او بتا برند او بتا شکر دا بتا اجازه عمت اون یه امعلانیه که نمی‌دونی. اما عجیب رقابته و ابرش می‌خوادنتی ه، بس کلو سؤال توجیح و ایهانتش. اما اندیشه‌ی کتیاره، نه ترجیح نه ایهانتن، یکم دا بتا کاش کنی از، و عملت من خارند او بتا نه آوره فیلتر کن. و نیامن کواره دوونده اونها بهش زینه و بیشتر واقعه. یه جه مرور جه خراب جه بیشتره. وابسته نیست. یه فکریه دیگه تازه. اما مرور ایماندار دختره بر عالمی و نیا تشکیلیا خودش دید. هر فکریه دلیلیه که. اما فکر کیه و شیا داد جوابی پیدا نمیکنه. یک وانش بر مروری هر نعمت و نیا بر عالمی و نیا جيزنا كتب يمع انتو قادمي الحمد بقانات بجيز الحمدلله الله عليه وسلم القائم الشاكرو ايه آخرين. خير من القائم القاضي ايش اويا قادموك بش انيا قادرك الشرمان عمتها او يعني يشدين منين في السنه اللي فاتت هو او روجيش روجي يعني ايروس تنيره بالمسنه متى جت جلت مواظبه انا عقلنا بنرجع دلوقتي في وقتين بنقدر نقارن واخراج واخراج بالديه اللي متى الحمد لله واخي دعونا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على